ولئن فعلتم اليوم إضلّمتم أنكم في العذاب مشتركون أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كان فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واتأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أدعلنا من دون الرحمن آلهتي